يَرْزُقُكُم من السَّمَايِ وَالْأَرْضِ أَمَّا يَمْلِكُ السَّمَاءَ وَالْأَبْطَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهَ تَقُولَ أَفَلَا